والله أليس وإذا أوحيت إلى الحواريين أنامنوبين وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 اللهم ربنا أزل علينا ما عيدا من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيتناك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا العالمين، الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهلين الصراط المستقيم. سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمت الهي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله, الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم